Allah hu Akbar Allahu Akbar Allah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 اشهد ان محمد الرسول الله اشهد Hi hey. هاي انا الفلاو <سؤال> هاي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 Şu nedir hocam bu?